بسم الله ما هو نفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما يوم الاثنين ولم يحضر المدرس وان يعلم الله لم احظى لشفقه على اخواننا الذين هم يعني بعيدون حتى لته الشمو مشقة مشقه المجيء وكان كانت الامطار يعني يعني تصب غزاره يعني العجل هذا يعني انتم لكن لما اخبرت امه اخواننا جو اتاسف تصرفني اجره هم النذيبه المساله الثانيه عاجله جدا وليس في الموضوع الدرس بھی سم تھی في سارا لے سڑی شویا ان الحر درد نسبت فنسال الله ان يعيذ من يساهم في هذا المشروع ان يعيده من نار جهنم ومن سمومها وزهريتها نعم اقرا الحمد والسلام على رسول الله الطهور بالوضوء حدثنا يحيى بن مالك عن صفوان بن سدي عن سعيد آل بن سلامة من اهل بني حسره عن المغيرة بن ابي مرره وهو من بني عبد الله ثم اخبر ان انه يسرع اراىه كي يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اننا البحر ونحن معنا القليل من الماء فانت وضعنا به اغشنا افلا من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميت وحدثمی عن مادم عن اسحاق ابن عبداله امی طنحا عن حمیدہ بنت امی عبیدہ ابن فروہ عن خالتها كبشة بنت كعنب المادم وكانت تحت امی امی قتادة الانصاری انها اخبارتها ان ابا قتادة دخل عليها فسكبت لهم وضوءا فجائت هروة لتشرب فأسقى لها بنا حتى شرمت قالت كبشة فرق, فرق صلى الله عليه وسلم قال بيناها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات قال يحيى قال مالك لا تحس إلا الا يرى على فمها نجسه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد أن اتم الامام رحمه الله تعالى ما تجب به الصلاه وهو المواقيت شرع في بيان في بنان ما الشرط لصحه هذه الصلاه وهو الوضوء ثم بين بعد ذلك ما يصح به هذا الشرط وهو الوضوء فتعرض حم الله تعالى للاحاديث التي تدل على ما يجوز في الوضوء وما لا يجوز منه وتصدر هذا الباب ب باب الطهور بالوضوء والطهور والوضوء الطهور والوضوء هو اسم بما يستعمل في الطهار يعني الماء وأما الطهور بالظم والوضوء فهو للشعر لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شق الإيمان شطر الإيمان والمقصود به أن الفعل الوضوء أو الوضوء بحد ذاته هو نصفه والصلاة والمقصود بالإيمان في الحديث والصلاة لقول الله جل وعلا وما كان الله ليوضيع إيمانا وعلى هذا نقول ان الترجمة ينبغي أن تكون على هذا الضبط باب الطهور يعني الشيء الذي يتطهر به باب الطهور للوضوء يعني الماء الذي يصلح لي الوضوء هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء فإذا فإن توضأنا به أعطشنا أفن توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هذا الحديث يقول عنه الامام الشافعي رحمه الله هو نصب علم الطهار هذا الحديث هو نصب علم الطهار والراوي عن الامام مالك رحمه الله في هذا الحديث هو صفوان بن سليب ابو عبد الله المدني الزوری وثأه الامام او وثأه كثيرون وهو تابعی مفتی عابد توفي سنة اثنتين وثلاثین ومئة صفوان بن سليل يروي عن شيخه سعيد بن سلمة وسعيد بن سلمة هو المخذومی من ال بني الازرق كما ضبطه الامام مالك وهو اصح شيء في ضبطه لانه ضبط من ال بني الازرق وله يعني ضبط مختلف واصح ما ورد فيه ما قاله الامام مالك وهو انه من ال بني الازرق هذا الراوي وثقه الامام النسائي سعيد بن سلمة يروي عن المغيرة ابن أبي برده والمغيرة ابن ابي برده يقال ايضا فيه المغيرة بن الله ابن ابي برده ويقال عبد الله بن المغيرة ابن ابي برده وقاله بعضهم لكن الصحيح ما ذكره الامام مالك رحمه الله من انه المغيرة ابن ابي برده وهذا الراوي ايضا وثق المسائي و في الثقات هذا الحديث يا إخواني وأرجو أن تنتبهوا هذا الحديث قد أعل بعلل أربعة يعني هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم من حيث إنه لا يثبت من جهة الإسنان حتى قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله أن هذا الحديث لا يثبت من حيث الإسنان لكن تلقاه أهل العلم بالقبول وهذه كلمة يعني كبيرة جدا لكن تلقاه أهل العلم بالقبول وهذا الكلام مع إجلاله بأهل العلم خاصة هذا الإمام الكبير الإمام معدل بر هذا إمام جديد كبير قدر لا يضاف في هذا الفن كان يسمى بحافظ المغرف وكان في وقته حافظ آخر في جهة المشرك وهو بغلادي وهو الإمام الكبير أبو ذكر الخطير رحمه الله توفي هذان الإمامان في عام واحد في سنة 63 و 400 لذا قالوا في هذا العام توفي حافظاء المغرب والمشرق أقول مسألة تلقي العلماء بالحديث بالقبول وإن لم يسح السند هذه العبارة لا يبغي أخذها على إضافها حتى إنهم أو إن بعض أهل العلم إذ دعوا في أحاديث لا تثبت بها لأن أهل العلم قد تلقوها بالقبول وإن سكذا أقول هذا لأن هذا الحديث الذي نتدارسه اليوم وهو حديث أبي هريرا إنما تلقاه أهل العلم بالقبول لأنه صحيح ولا إشكال في إسناسه قالوا عن هذا الحديث انه يعل بجهاله سعيد بن سلم والمغيرة بن أبي بكر قالوا هما مجهولان على بالنا دخلنا في حومه شويه نسملها الرخصة تاع العضو وانا وسهولتها تكمن في في هذا لا يعني لا. كل شيء كل شيء فهو يعني. كان في ضعيف. قالوا مجهول قالوا مجهول لأنهم لم میںمو تو لأن الجهالة جهالت عین جهالت عین جهالت, جهالت العین اذا انسان او الراوي لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق عمنا راوي في الاثنان اذا مروع له غير واحد فقط ولم نعرف ان واحدا وثقه وقال فولا ثقاء هذا يقال عنه مجهول العین واما من روى عنه اثنان فاكثر ولم يوفق مجاش توثیق الصارح من الائمة فيسمى هذا بمجهول الحال هذان الغویان قيل عنهما انہما مجهولان لكن الصور انہما ليسا بمجهولان اما سعید ابن سلام فقد روى عنه مع صفان ابن سليل روى عنه الجلاح ابو كثير والجلاح موثق زیادة على انہو قد وثقه النسائل اغرام فارتفعت عن هذا الراوي جهالة العين وجهالة الحال جهالة الحال كونه وروى عنه اثنان وجهالة العين لأن النساء واثقهوا صريحا وقال فلان ثقة وأما المغير ابن أبي مردان فقد روى عنه أيضا اثنان ضم سعيد بن سلم في اثنان ويحيى ابن أبي كثير وايضا وثقه النسائي فارتفعت عنه جهاله العيب وجهاله الحال واما العله الثانيه قالوا انه قد روي مرسلا من الذي رواه مرسلا رواه يحيى بن سعيد وهذه العله مرفوضه ايضا وانا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لانها لان انه ليس هذا موضوع بحثي موضوع بحثنا هو أقول بعض أهل العلم إن هذا الحديث لا يثبت إسناده بها وتلقته الأمة بالقبول نقول هذه الدعوة لابد لها من الدعوة إن كان أهل العلم تلقوا حديثا بالقبول وهو حديث ضعيف فلأنه قد انعقد الإجماع على مضمون وأقول هذا إخواني لأن بعض أهل العلم اعتبروا بعض الأحاديث ثابتة من هذه الجهة وهو كونها قد تلقاها الأمة بالقبول وهي ليست كذلك وهي ضعيفة سندا ومنكرة متن ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا يثبت لا ينبغي أن يقال بأنه قول النبي إنما يقال يروى أو يذكر انہو قال لمعام بما تحكم قال بکتاب اللہ قال فإن لم قال فبسنة رسولہ قال فإن لم أجد قال, قال اجتهد رأيه ولا آد آل. هذا الحديث ادعا بعض اہل العلم انہو قد تلقته الامة بالقبول لانہو حديث ضعیف لا يثبت بحاج ونقول هذا الحديث ضعیف لا يثبت بحاج من جهة الاسنان وایضا فہو منکر ولم يتنقاه أهل العلم بالقبول ونكارته تكمن في أن الحاكم إنما يحكم بالكتاب والسنة معه لا يحكم بالكتاب وحده فإن لم يجد فينصره إلى السنة بل على الحاكم وعلى الإيمان وعلى القاضي وعلى المسي أن يحكم بالكتاب والسنة معه واضح يا إخوان وعلى هذا نقول العلم الثانية ذكرنا يعني علة الإرسال لأن يحيى بن سعيد أرسله وعلة الثالثة الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة وقد رجح الإمام البخال الإمام الدارة قطني رحمه الله تعالى ما ذكره الإمام مالك العلة الرابعة عللوه بالإذترا والإذترا في قوله أن رجلا أو جاء رجلون في روايه جاء رجل من بني مدرج جاء رجل المدرجي وبعض في بعض الروايات ان هذا المدرجي هو الذي حدث هذا التراب لا يضر في الحد هذا الحديث اخواني فيه ان ماء البحر طهور وطهور سعول بمعنى مطهر وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ركبوا البحر أن يتوضأوا من ماء ولاحظوا هذه البلاغة الحكمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن شربنا منه وعطشنا أثنى توضأ ماء البحر بامكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول نعم لكنه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم بنعم لالا يصير هذا الحكم خاصا بمن حمل معه القليل من الماء واضح لو اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم لصار الحكم ماذا خاصا بمن ليس عنده ما تعرفوا الآن البواخر هذه اللي تدي المسافرين ما شاء الله يعني راهي المدينة فيها المسخون وفيها الملبالة وتفتح العين يجي الماء يعني الماء كثير جدا فهل نقول لهؤلاء لا يجوز لكم أن تتوضأوا بماء البحر لأن الماء العرب موجود متوسر عندكم نقول لا وعلى هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بنعم لأجل أن يكون الحكم عاما في من كان معه قليل من الماء أو من كان معه كثير من الماء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن الماء ماء البحر في حد ذاته طهور وقد خلقه الله عز وجل طهورا واضح هذا الحديث تضمن أيضاً حكماً آخر متعلقاً بالطهارة وهو أن ميتة البحر أيضاً كلها حلالة وهذه مسألة اختلف فيها أن العلم اختلافاً كبيراً إذن الحكم الأول أن ماء البحر طهور سواء كان مع الراكب قليل الماء أو كثيره أو أن هذا الراكب اعتقد كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتم هذا الحديث لا يثبت وفيه أن تحت الماء نار وتحت النار ماءاً ال... وهكذا إلى سبع... إلى سبع طبار وأنها نار تسجل وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما سأل وزاد عليه لأن السائل سأل عن حال الضرورة جابه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الضرورة وعن حال الاختيار والمقصود أن من كان مضطرا إلى الوضوء بماء البحر فيجوز له أن يتوقع كحال, كحال هؤلاء ومن كان مختارا فيجوز له أن يتوقع من هذا الماء فهو طهور في حد ذاته وليس مخصوصا بحال الضرور قد يقول قائد هاو البحر مالح ونحن نشترق في الطهور أن لا يكون طعمه متغيرا والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالتطهور منه بل حكم بأنه في نفسه طهور والثاني أن هذا الطعم لا ينفك عنه وقد خلقه الله عز وجل كما هو لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بل زاد عليه شيئا آخر أضاف للسائل شيئا يحتاجه مثله لأن غالب من يركب البحر يحتاج لأن يأكل وربما أحوجه الحال لأن يأكل ميتة البحر كان يموت سمك ويطفوه أو يموت شيء من مما يعيش في البحر يموت حتى نفسه فإنه يضطر صاحب أو راكب البحر أن يأكل منه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما تقدم قال هو الطهور ماء الحل ميته وهنا تأتينا مسألة هل كل ميتة البحر حلال الجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميتة البحر حلال تسلحفات ایخی کین فکارونی یعیش و سلحفت صح ولا لا والذفدار یعیش في الماء احنا لما نقول البحر ایخوانی نقصد بمیتة البحر كل ما یعیش داخل الماء وهذا مطمع عليه هذا المقصود كل حیوان یعیش في الماء فمیتته حلاب قول پان بہ خر پا گورن سو في بہت حرجت من مل بہ مسے خی ون يسمى برمائي يعني يعيش في البر ويعيش في الماء هذا الذي يعيش في البر ويمكنه أن يعيش في الذي يعيش في الماء ويمكنه ان يعيش في البر هذا لا تجوز ميتته على الصحن ميتته لا تجوز ميتته على الصحن الميته هي الفعل او الصفه لا تجوز ميتته من يستطيع أن يعيش في البر لأن حياته لا تستقل بالماء وإنما أن تستقل بالماء ما يشفهم. هذه مسألة مهمة البحر الا تو يقول لك هذا بطوط روح السمك هذه راك تشري يقول لك هذو البحر, البحر في, في بعض الممرات في, في الغرب يسموه سمك موث هذه هذه الانواع من الكائنات والاسماك حلال يعني من اللي تعيش في هل يجوز لا يجوز كل ما میںلی امام مالک فقال في ہو وفي رواية سئل عنه الإمام مالك رحمه الله فقال قد سميتموه خنزيرا والله عز وجل حرما خنزيرا فكأنه رحمه الله تعالى ماذا إلى تحليمه لكن ليس باللفظ الصريح هذا في من أو في الحيوانات التي لا تستقل حياتها عن الماء في في لا, لا يستقل, دا دا يستقل حياته فإنه يجب أن يعني وخرج. وخرج قبل أن يموت فإذا أردت أن تأكله لابد أن مثل في ذلك کر وسلم عن هذا الله وسلم طبيب طبيب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستادله ان يستعمل الردعه في الدواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله ذكر بعض اهل العلم او استدل بعض اهل العلم مثل شيخ الاسلام متى يبي سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الردعه وهو أن نقيقه تسبيح بعض الناس قال لك الحسكعون ألا أعلى جل الحسكعون ورد في حديث لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل مع هذا أن نقيق الضفدة تسبيح لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل يقول في ذلك القرش قال أهل العلم من ميتة القرش حلاة لماذا؟ لأن حياته لا تنفك عن الماء لا بد أن يعيش في الماء كذلك السرطان البحر لا يمكنه أن يبقى طويلاً خارج البحر لا بد أن يرجع إلى البحر والمسألة خلافها والصواب في هذه المسألة أنه في البحر كلها حلال إلا ما لا تتوقص حياته عن البعر فإن ميتته أو ميتته ليست بحلال لابد أن تذكى حتى يصلح تناولها أذكر لكم كلاما للإمام الباجي رحمه الله الباجي مشي لغم الشعبية كاين الباجي لي غم الشعبية وكاين إمام الباجي أبو الوليد صاحب المنتع اگتلو بسمع الغناء الشام کفوا عن هذا فإنه حرام لأن بعض الناس بلکیون دین باوی شوف لن لا ملائک الغناء حرام لا يجوز سماع الغناء ونظيف إلى ما زاد في غناء الشعب على الغناء العادي انه مملوء جدا بالشيخ بالله والاستغاثات الممنوعه والتوصل غير المشروع وغير ذلك اذكر لكم كلاما للامام الباجي في ضابط الميته ميته البحر التي لا تجوز والتي لا تجوز اذكره لي أنه مهم جدا قال الامام الباجي رحمه الله الحيوان جنسان بحری وبری هذا في كتابه المنطقة ترجعون إلي في كتابه المنطقة جزء اول صفحة ستين خضر قال الحيوان جنسان بحری وبری والبحري نوعان نوع لا تبقى حياته في البر كالحوت والسمر هذا لابد ان يعيش في المات خرج من الميوت لانه عندنا مثل لك هذا كلف خرج من الميوت فهذا النوع الذي لا لا تبقى حياته خارج الماء هذا حلال الحلال ميتته كلها من دون استثناء كالسمك والحوت قال نوع تبقى حياته كالزبدع والسرطان والسلاحف صار الزبدع والسلاحف نعم يمكن أن تبقى طويلا جدا خارج الماء وتبقي على حياتها أما الصراطان فقال بعض المختصين أنه لا يمكن أن يطيع وطعامه هو ما مات حدف نفسه قال وأما البر فهو نوعان ما له نفس سائلة لعند الدم يسير البر يعيش في البر نوعان أيضا حيوان له نفس سائلة يعني عند الدم دمه منه مش كما ناموس أحوان قيل إن البعوث إن الدم الذي يتفتق منه هو ما أخذه من الإنسان أما هو في حد ذاتي فلا دم له أو فلا نفس له سائلة نتكلم عن نوع الأول من أنواع الحيوان البري قال ما له نفس سائلة كالطير والفأرة والحية والوزاة عفو وزاة سهية بعض من كل الهزة الزومية. وبعضهم يقولوا الهزة المومية وفي بعض البلدان داخل يعني داخل الجزائر داخل الجزائر في جهة الجلفة يقولوا لها ابوك وهذا الزرزونية توارف الناس جهلا أنه لا يجوز قتلها وهو خلاف الثابت عن النبي حيث إنه عليه صلى الله امر بقتلها ورتب على من قتلها في الضربة الأولى مئة حسن تعلم لماذا إخوانكم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع في النار كانت هي تنفق في النار زجلة هبا قاعدة تكتس وتنزل فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل واللي يقتلها في مرة الأولى عنده مئة حسن لذا ما رعد الصياد الز جميل ثم قال النوع الثاني من انواع الحيوان البري قال ما له نفس له كالجراد والنمل فهو طاهر بموته هذا الحديث اخواني يستفاد منه فوائد من فوائد هذا الحديث وهو حديث عظيم اخواني خفرنا الكلام عليه جدا لأننا لا نريد أن في شرح الاحاديث في هذا الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل فيه مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل وذلك لقصد الفائدة وذلك لقصد الفائدة من این استفاد هذا؟ الرجل سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اننا نركب البحر نحمل معنا قليل من الماء فإن توضأ نبي عقشنا أفن نتوضأ بماء البحر النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يجب بنعم بل اجابه بأفضل من ذلك قال هو الطغور ماء بل لم يتفي بهذا بل زاده شيئا آخر قال والكل ميت فيه. فإذا عرفت من السائل عندما يسأل أنه في حاجة إلى مزيد إراح فيما يتعلق بمسألته يعني شيء آخر لم يخطر بباله وأنت ترى أن هذه المسألة لها يزوم بأختها فيشرع لك أن, تز... أن تزيده في الجواب تأسيا من نبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذا من فضول الكلام وقد بوّب على هذا إيمان مخال رحمه الله تعالى تعلمون أن الإيمان مخال تبويبه في حد ذاته فيما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم العمامه ولا العدول والبلوس ولا, ولا السراويلات ولا غير فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم باكثر مما سال فائده الثانيه من فوائد هذا الحديث في دليل على ان المفتي اذا سئل عن شيء وعلم ان للسائل حاجه الى ما يتصل بمسالته استحب تعليمه او استحب تعليمه اياها ولا يكون ذلك تكلفا لما لا يعنيه وفيه ايضا ان ماء البحر طبور وفيه ايضا ان ميتته كلها طاهرة كلها على الصحيح من أقوال أهل العلم وفيه أيضا جواب رقوب البحر لغير الحاج والمعتمد وذكرنا أن الحديث الوالد في ذلك لا يثمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا هذه فائلة مهمة أن إعداد الماء الكافي للطهارة عفوا أن إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة عليه غير واجب مما يستفاد هذه الفائلة مما تستفاد هذه الفائلة أو مما تؤخذ هذه الفائلة من قوله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء وهم قادرون على أن يحملوا ما يدفيه فلا يتكلف المسلم اخذ الماء معه فيما يظن انه ربما لا يجد الماء في الموضع الذي يذهب به لا يتكلف يعني كان من غير كلفة فبها ومع اما ان يتكلف فلا ويخط هذا من فعل اولئے الصحابہ رضی اللہ عنہ ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثاً آخر من رواية مالك رحمه الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وقد سبق ترجمته وسبقت ترجمته عن فميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة وقول يحيى بن يحيى الليثي في هذا الإسلامة عن حمیدہ بنت ابي عبیدہ ابن فروہ قد خالف فيه جميع مروا الموطع یعنی جميع مروا الموطع قالوا حمیدہ وهو قال حمیدہ اینا خالفهم في قوله بنت ابي عبیدہ ابن فروہ والصواب أنها بنت أبي عبيدة ابن رفاعة فاصفواه مع الجماعة وليس مع يحيى ابن يحيى في هذا الإسلام وحميتة هذه بنت أبي عبيدة ابن رفاعة هذه قرأة أنصارية من الأنصار قال ابن حبان لها صحبة إذا كان لها صحبة معنى أن حديثها مقبول وإن كانت مجهولة لأن بعض أهل العلم قد جهلوا هذه الماء فإذا ثبتت لها الصحبة بتنصيص ابن حبان على هذا فإن الحديثة إسناده صحيح ولا إشكال فيه قالت عن خالتها كبشة بنت كعب أو عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصار وابن أبي قتادة هو عبد الله ابن أبي قتادة الأنصار رضي الله عنه هو تابعي أنصاري توفي سنة 95 أنها أخبرتها أن أبا قتادة وأبو قتادة هو الصحابي المعروف المشهور صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخالصه علیه صلی اللہ اسمه الحارث وهو الحارث ابن ربعی السلم المدنی شہد احدا وما بعدها ولم يصح شہده بذن توفی سنة 54 من الهجر ان ابا قتادت دخل عليها ای دخل عليها بيتها فسكبت له وضوعا سكبت له ما ان يتوظر به فجاء الهرّة والهرّة هي الكتّة الهرّة هي الكتّة وهي من نوع السن النورات هي الكتّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة لكن الهرّة اذا اطلقت الهرّة المقصود بها هذه التي تعيش مع الادميين الاليفة وليست هذا النمور وغيرها هذه السنورات وحشية أو برية أما هذه الهرة فإنها آدمية تعيش مع بني آدم قالت فجاءت هرة لتشرب منه يعني لتشرب من ذلك الماء الذي حضرته ليتوفأ منه أبو قتادة رضي الله عنه فماذا تعرأ أبو قتادة أصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء حتى تشربه ہاو رحم الحیوان نقول المسلمين عنهم او المفار هم اللی جاولنکو الحیوان سبقهم المسلمون لان هذا خلق عظیم نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اخترددد ونهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان تحرق او ان, ان يحرق الرجل قرية النمل اذا كانت لا توذی و دخلت امرأة في هرہ لا هي أطعمتها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي فاركتها تأكل من خشاش الأرض المسلمون عندهم الرجل بالحيوان منذ القديم لكن لا ينبغي أن نخرج بهذه أو بهذا الخلق إلى حد لا يحتمله الشرع وهو النهي عن ذلك ما يجوز لنا أكله كالدجاجة أو كالطيور المباحة وكالأغنام وأنعام أو الأنعام عموما من الإبري والبقر والأغنام فإن هذا قد أبيح لنا وهو من الطيبات المباحة التي لا يجوز لأحد أن يحرمها قل من حرم زينة الله الذي أخرج العباده والطيبات من الرزق لا يجوز لأحد أن يحرم ما أباح الله عز وجل فجاء هذه الهراء وشفقة بها وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يلحف من العطش فوجد بئر فنزل إليها فشرك حتى ارتوى فلما خرج وجد كلبا يلحف يلحف الثرى من العطش فقال قد أصاب هذا الكلب ما أصابه فنزل فملأ خصه ثم سقا هذا الكلب فشكر الله عز وجل له صنعه فاغفر له شوف یعنی رفت من الحيوان سواء كان هذا الحيوان مما يؤكد او مما لا يؤكد سواء كان مما يجوز اقتناؤه او ما لا يجوز اقتناؤه ان استطعت ان تطعم حیوانا فان لکا اجرا فما قال نبي صلی اللہ علیہ وسلم في كل كبد رقبة اجرا وقد حدثني احد اخواننا في ام البواقی عندهم غابة يعني جبل في يعني الام البواقی جای تحسد جبل عندهم جبل کین رجل يوميا, يوميا يوميا اقول يوميا على الساعة الثانية عشرة قبل الزوال يأخذ اكلا فيدعم ثلاثة اصناف من الحيوان. يدعم ثالبا و يدعم غضعا و يدعم وشاید على هذا جمع من الناس هنا قابل الساعة الثانی عشر يناديهم بصوتهم فيحضرون جميعا فيعطيهم اكلهم فيأكلون وإصالت كل واحد من مع ان الضبع هو يعني الغزير عدوه اللدب والضبع نشرت الآن الدولة نشرت هذه الضباع جاء بها من أين أي ونشرت في الغابات حتى تقضي على الخنازير بأن الخنازير أعزكم الله مفسدة تأتي على الأخضر واليالس فنشرت الدولة الضباع حتى تقضي على الخنازير ياذا كل من يقتل غبعا من غير جريرة فإنه يغرام هذا فقال يعني من شفقة هذا الرجل أنه صار الحيوان المفترس يأتيه ويدعم حده ويرجع له يتعرض له وهذا من عجيب ما هيأ الله عز وجل في النفوس سواء نفوس والحيوان أنه النفوسي تشرب قالت فأصغى لها إناء لتشرب فكأن هذه المرأة تعجبت كيف الماء معد للوضوء وهو يسريه حتى تشرب من منه الذبعه والهره معلوم انها انما تاكل كثيرا من النجاسات وعلى راس هذه النجاسات الفئران والفار نجس وهذه المراه وهذه عفوا هذه الهره اذا اكلت هذه الفئران فاذا سلبت هذا الماء المعد للطهاره فينجس لكن ابا حداده رضي الله عنه نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس جس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ثم قال مالك رحمه الله تعالى لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجس ويقض من هذا الحديث نجاء طهارة سؤر الهرة نتكلم عن السؤر يعني الدعاء طهارة سؤر الهرة وہل هذه الظهارة مقيدة ام مقلقة ارداد ان هذه الظهارة مقلقة الا ان يرى في فمها نجاسة متحققة في هذه الحالة فان الماء ينجس اکتشف جس فمع اذا تغیر وذهب بعض أن حتى ولو ان تغير وكان الماء قليلا ووقعت فيه هذه النجاسه فانه يرى استخباثا بهذا الامر تعليل ان الماء يتم استخبث يعني, يعني تعاف النفوس ما دام ان تحققنا وكان الماء قليلا أن النجاسه قد وقعت فيه قال بعض اهل العلم يراك اما كان الماء كثيرا فلا بعض اهل العلم قال لو اكلت الهره فارا ورؤية في فمها بقايا الفار ثم ذهبت واختلت بنفسها ثم راجعت وشربت من الماء لم ينجذ ذلك لماذا قال لأن نريقها يذهب النجس لأن نريقها يذهب النجس إذن متى نتحرز مما شربت منه الهرة نتحرز مما شربت منه الهرة إذا وجدنا النجاسة في فمها ووضعت لي فمها بنجاسته في الماء في هذه الحالة نرم الماء ولا نتوقع به من الآثار الطاهرة سؤر ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه إذا شئك في ماء أعددته للوضوء فإن ذلك الماء یا جوز التطهر یعنی جی کبشی شرم المانت یا جی کبشی شرم المانت یا جی مبشور بیه یجی کبشی شرم یا جی مقر یا جی جمال عود یا جی عود لحم الفصان حلال یا جی خمار روحش اذا كل ما یوکل لحمه ان شارك من الانان فان سؤره طاهر ولا حارت فيه طيب شؤر سباع فانه يقال كل حيوان عنده فهو من السباع وكل حيوانه له لا يجوز اكله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن قول الصحابي ان النبي صلى الله عليه وقال ان الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير على راس هؤلاء السباع الك الكلب ان ولغ في اناء احدكم اذا كان واحد جدا ما بشیط والبان او عند ما طاهقه وجاء الكلب وشرب من ذلك الاناء فانا الاناء كله ينبغي ان يراغ يترمى المتع ولا بد ان يغسل الاناء سبع مرات سبع مشیطاتا مشیخمسا مشیستا سبع مرات ولكن تكون وحدة من هذه السبعة تكون معها التتريب يعني يغسلها بالترى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النص الصريح طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كد أن يغسله سبعة مرات إحداظنا بالترى وجاء في اليوائي معثروه الثامنة بالترى هذا القول الصحيح لأن في مذهب الإمام مالك ان سقر الكبیل ليس بنجس والعلام قالوا لئن النبي صلى الله عليه وسلم امر بغصره سبعا ولا يعرف ان النجاسة يشترق ان تغسل سبعا فدل على ان هذا تعبدي هذا امر تعبدي وليس امر حكمه لكن الصحيح وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله طهور يعني يتطهر هذا اناء طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكبیل ان يرسله سبع مرات اذا هم بالتراب وقال في لویاته احفروه الثامنة بالتراب اذا سؤر الكلب نجس وعليه اذا ولق الكلب في ای اناء فانه يجب ان يرسل سبع احدى هذه الغسلات لو جان تكون بالتراب او يعني ما يحبل محله من المطهرات وأما سائل السباع فالصحيح أن آثارها نجسة لقول الصحابة أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين سألوه عن الحيارة التي تريدها السباع کی حديث بن عمر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتے لئے لم يحمل الخبث او في رویت لم ينجسه شيء فلما اجاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الجواب دل على ان انصار السباعة نجسا لكن نجاستها لا تؤثر في ماء الكثير وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتے لئے لم يحمل الخبث او لم ينجس شيء لكن لا بغی التعویل عن هذا الحديث لأن هذا الحديث الصحیح أنه لا مفهوم لقلتين باعتبار الخلاف الكبير الموجود في محن دار القلتين وعندنا شيء محكم ينبغي احتکام إليه أو الرجوع إليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء لحديث بئر بضاعة وعلى هذا نقول إذا كان الماء في الفلوات أو الخلوات ونابته السباع يعني جاءت السباع وشربت منه ولم تأتي السباع من الكلاب والثوى والثعال وغيرها فإنه إن بقي الماء على لم يتغير لا رعما ولا ريحا ولا لولا فإنه يجوث أن يتوفأ به المسلم أما فيما يمكن التحرز منه وهو في البيوت فإن ولغت هذه السباة في الأمية فإن آثارها نحن قلنا الآثار جمع سؤر والسؤر واللعاب سؤرها نجس وعلينا قولي ذا وقع سؤر هذه الحيوانات توبک فیجب ان يوصل لانه نجس واضح مما يتعلق بهذا الباب ایضا الكلام على الحمير اما نقولش حشاكم لانه حیوان عاد الكلام على الحمير با اعتبار انها اهلیہ وانها تدخل وتخرج اتقال بعض اهل العلم ان سؤرها باعتبار أنها إنما تأكل الحشيش وتأكل غيرها من الأشياء الطاهرة لكن الصحيح أنه أن سؤر الحمار يدخل مع سؤره ما لا يؤكل لحمه وهو أيضا نجس فإذا شرب الكمار في ماء وكان قليلا فإنه لا يجوز التوضع به وهذا الحديث الذي بين ايدينا وحديث ابي قتاده في الهره انها ليست بنجس هذا الحديث فيه فوائد من فوائده طهارة سوء الهره نقصد بالسؤر هو لعابها بقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها ليست بنجس وفيه ايضا جواز الاستعانه في الوضوء ويؤخذ هذا من قولي او من مما جاء في الحديث فسكب له وضوءه هذا فيه جواز الاستعانه في الوضوء وانه يجوز ان تقول لاخيك او لاختك او لامك او زوجتك اسكبي لي اسكبي ماءا اتوضا به وفيه ايضا جواز التصدق في الضيف ببعض مال المضيف وذلك بالمعروف يعني إذا رح ضيف عنده أحد يجوز أنك أن تتصرف في ماله في المعروف مما يأخذ هذا؟ يأخذ هذا من قولها فأصغى لها إن معلوم أنه كان ضيفا أبو قتاد كان ضيفا لكن قد يقال إنه في بيت ابنه وابنه من ملكه فهو في ملكه وعلى العموم يجوز للضيف أن يتصرف ببعض مال مضيف إذا كان ذلك بالمعروف نكتفي اليوم بهذا وما مشيناش اليوم في الصغ خير لان الحديثين يعني قد تعرفنا فيه ما لي مباحث كثيره جداً في الطهاره فلي الف تنبهوا اخوان لالف تنبهوا الى عظمه هذا الدين ومحاسنه او هذا الدين عظيم ومحاسنه كثيره انظروا إلى هذه الدقة في التعامل مع الماء الذي هو وسيلة إلى الصلاة الماء وسيلة إلى الوضوء والوضوء وسيلة إلى الصلاة المقصود الصلاة واتخذت كل هذه الاحتياطات لأجل الصلاة هذا يدل على عظمة هذا الدين ولعلنا يا إخواني إذا وصلنا إلى المباحث الحيض والنفاس تعلمون أن علماء الحيض والنفاس يمكنهم أن يسيروا العالم ليس كما يقوله الساسة إذا جاءت مسألة متعرقة بالسياسة وتكلم فيها بعض أهل العلم قال, قال هؤلاء إنما هم فقهاء في الحيض والنفاس والله ثم والله ثم والله ان من فقها في الحیث والنفاس يسهل عليه جميع السحر الموجود في الدنيا حتى انه يستطيع ان يبحث في الالكترونیات الدائقة تعرفوا كيف الالكترونیات الدائقة هذا يعلم حداد اللي تعلم الحیث والنفاس جعف الاحكام تعمیز من الدماء ان هذه الاشياء دقيقة جدا ولدقتها يترتب عليه صحة الصلاة وبطلانا ومع ذلك ميز أهل العلم في هذه الدماء ومتى تصح بها الصلاة ومتى لا تصح بها الصلاة ومتى تعتبر ومتى, تعتبر ومتى لا تعتبر وما هي المدة التي يعتبر فيها من المدة التي لا يعتبر فيها إلى غيرها هي مباكب دقيقة جدا جدا وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين وأنه دين جاء من عند الله جل وعلا وليس هو من اختراق البشر وأنه دين لا يصلح أن يؤتى من جهة العقول بل ينبغي أن يؤتى من جهة النقل والعقل إنما يكون صحيحا إذا وافق النقل الصحيح ولا أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح صحيح نسأل الله عز وجل ليوفقنا للفقر في دين أين هو أمومية بسرعة نعم يقول لقد استثنى أهل العلم من السباع ذوات الأنياب الضبع لورود حديث فيه أي بمعنى أنه أن أكله حلال وهل سؤر هذا الضبع طهر لا أكفيكم أن هذه المسألة ما زالت مشكلة عندي وأنا لا أعرف الحكم في جواز أكل الضبع من عدم جوازه والذی اتا یقنه ان الضبع من ذوة انیاء فان كان اكله حلالا فان سؤره يكون طاهر واما ان كان اكله حراما فيلحق بسائر السباع وانا اقول انا لا يعني انا متوقف في حكم اكل الضبع وهذا طبعا جائر وهوش ارمانية يعني اعرف كل شيء لأنني لم اهتدد الجواب الصحیح هذه المسأل محمد من محمد این هو نعم قال اذا ارادت الام ان تطهر ولد هذه المنديد الصحية فهل يجب عليها استعمال ثلاثة منها نقول الظاهر هذا الله روذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر الرجل باقل من ثلاثه احجار ويلحق به كل ما يستجمر به والله اعلم ابو يوسف اين هو مكان ابو يوسف تفضل بك يا حضره قال ما حكم اطعام الحيوان اذا وجد جائعا في الطريق هل هو واجب ام مستحب الله أعلم الذي أعلمه أنه يعني من القربات وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رقبة أجر فيه المسارعة أو فيه مشروعية المسارعة لإطعام كل حيوان في كبد رقبة يعني كل حيوان حجم أما أنه واجه أو مستحب لا أعلم في هذا عن أهل العلم شيئا اسم. هذا هذا كان في على هذا طيب ابو زیاد این هو نعم هناك كثير من الدعاة ممن يطالعون على القنوات الاسلام يطلعون يطلعون, يطلعون. يظهرون يظهرون يظهرون على القنوات الاسلامية يسوغون الخروج على الحكام المسلمين لأنهم بزعمهم حكام غير شرعي كما وقع في مصر وليبيا وسوريا السؤال ما حقم هذا الخروج الخروج على الحكام على ضربه خروج لاجل ان الحاكم فاسق فاجب وهذا قد اجمع اهل السنه اسمع هنا راه نتكلموا فيه هنا بكل امان و الاول اصح اجمع اهل السنه انه لا يجوز الخروج على الحكام لأجل فسحهم وظلمهم لما يترتب على ذلك من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم ولما يترتب عليه من المفاسب العظيمة جدا نرثان الخروج على الحكام لأجل كفرهم وهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم إن لأمتروا كفرا من بواه عندكم فيه من الله برهان اذ ثلاث اشراط ان يوعى الكفر وان يكون الكفر بواحا واضح ان يكون على هذا الكفر برهان دليل لا يقال انه حكايه شفنا فلان وترك الكنيسه وعبد ربي وبذا وعلق الصليب في في صوره في في هذا هذه لا دليل برهان برهان لبدا يكون دليلا قاطعا لأن إخراج الناس من الإسلام من أخطر المسائل على الإطلاق لأنها لا تتعلق بالله جل وعلي التعامل مع الله مبليل على السعى والتسامح أما التعامل مع البشر الغلق معهم الضلقات في الجامل الدين خلص قال لأخيه يا تاكب فإن لم يكن كذلك فقد حارف عنه نُعْثَنِ الْأَنْوَعِ الْقُرُودِ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا رَأَ كُفَرًا ذَوَاهًا عندكم فيه من الله برهان قد توجد هذه الأشياء أو هذه السروط الثلاثة في بعض المكان لكن قال أهل العلم يجب أن يُغاف إليها سرطا آخر وكنت قد سألت شيخنا محمد بن صالح عسيمين رحمه الله في هذه المسألة بالذات فأجاب بما أجبته وقال يضاف إلى هذه الشروط سرطا آخر وهو القدرة على إزالة هذا الحاكم بحيث لا يترتب عليه من المفاسد ما يترتب على الخروج عليه فإن ترتب على الفروج عليه أو إن رأى المسلمون أن الفروج عليه ترتب عليه من النفاث الشيء العظيم فلا يجز الفروج إنما يجب الصبر حتى افتح الله جل وعلا أما ما يتعلق بما هو واقعا في هذه البلدان فأنا لست من أهل العلم الذين يسألون عن هذا واضح أنا مدب صغير وما لا اقولها خوفا اکوان والله لا اقولها خوفا وانما اقول الذي اعتقد انني لست ممن يفتي في هذا وانما يفتي في هذا اهل العلم الكبار الذين امرنا الله جل وعلا ذا الرجوع اليهم في قوله واذا جاء امر من الامن او الخوف اذا به ولو ردوه الى الرسول وإلى اولي الامن لهم وهلما لعلمه الذين يستنبقونه به لیکن من ورائه الا الفساد مستحدی والخراب خارا کیمر و باستباحة الاموال والدماء التي حرمها الله عز وجل لہذا يجب علينا ان نرجع جميعا الى دین رجوعا صحیحا وان نسعى الى هذا ونبذل له جهدا كبيرا لعل الله عز وجل يسرق من احوالنا نسأل الله جل وعلا ان يهدينا المصار بالاعمال سانے مہاراشی ہوتا ہے وہ ویٹ الله سبز ہو